ادعوني استجب لكم وإذا سالك عباد عني فإني قريب وجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم اجعلنا منهم اللهم حبب الينا الايمان والزين في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ أديتنا. وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وان لم نكن اهلا فانت اهل لزاك يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام لك